ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله يقول م ل ك ي ف ي ه ا ل ش ر ع ي ة للمسح على الجوارب مثل المسح على ا ل خ ف ة يضع أ ص ا ب ع ه م ب ل و ل ة بالماء أ ص ا ب ع اليد اليمنى على الرجل اليمنى و أ ص ا ب ع اليد اليسرى على الرجل اليسرى ثم يمرها إ ل ى ساقه م ر ة و ا ح د ة يمرها إ ل ى ساقه م ر ة و ا ح د ة نعم ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله يقول إ ذ ا لبس الرجل الجوارب لغير ح ا ج ة فهل له أ ن يمسح عليها لا ب س إ ذ ا لبسها له أ ن يمسح عليها وله يخلعها هو بالخير لكن ما دام أ ن ه يلبسها فله ذلك نعم ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله هل غسل الرجلين أ ف ض ل من المسح على الخفين المسح على الخفين أ ف ض ل اخذا ب ا ل ر خ ص ة ما تخلع الخوفين تقول لا أ بغسل رجلي ل أ ن هذا أ ف ض ل هذا مخالفه ل ل س ن ة فعملك ب ا ل س ن ة أ ف ض ل و أ ي ض ا اخذا بالتيسير والحمد لله لا تشق على نفسك نعم ولا يتكلف شيئا غير الواقع ما يلبس الخوفين يقول علشان امسح ولا يخلع ا ل ق ف ي ن ع ل شان يغسل ما. ما يفعل هذا ما يتكلف ش ي ء خلاف الواقع نعم ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله يقول الخف الشفاف يسمى خفا ومع ذلك لا يجوز المسح عليه ل أ ن ه غير ساتر يشترط في الخف أ ن يكون ساترا إ ذ ا كان غير ساتر فالواجب غسل الرجل ل أ ن ه ظ ا ه ر ة نعم ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله يقول من لبس الخفين وفي نيته أ ن ه لا يمسح عليهما الا في ص ل ا ة الظهر فقط عند وضوء ل ص ل ا ة الظهر و إ ذ ا عاد إ ل ى المنزل فسينزعهما هل يجوز له ذلك أ م لا بد من استكمال ا ل م د ة لا بد من استكمال ا ل م د ة لا هو بالخير إ ن شاء خلعهما وغسل و إ ن جاء أ ب ق ا ه م ا حسب ا ل ح ا ج ة اذا كان يحتاج إ ل ى خلعهما يخلعهم ا ا كان يحتاج إ ل ى بقائهما يبقيهم نالكم ما يتكلف غير ا ل ح ا ل ة التي هو عليها نعم ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله يقول إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن لابسا للخفين ومسح عليهما ثم خلعهما وهو, وهو مازال على ط ه ا ر ة فهل يجوز له أ ن يصلي لا تبطل ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن ه أ ز ا ل الممسوح وظهرت الرجل فيجب غسلها ل أ ن العذر زال وهو البقاء نعم ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله انتشر بعض الجوارب التي تصل إ ل ى حد الكعبين من ا ل أ س ف ل فهل يمسح يقول انتشر بعض الجوارب التي تصل إ ل ى حد الكعبين من ا ل أ س ف ل فهل يجوز المسح عليها لا ما لا يستر الكعبين من الخف أ و الجوارب لا يجوز المسح عليه ل أ ن بعض الرجل صار ظاهرا ن ف ض ي ل ة الشيخ ف ق ك م الله يقول إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يتيمم ل أ ج ل عذر من ا ل أ ع د ا ر وكان عليه خف فهل لا بد أ ن ينزعه بعد مرور يوم وليله لا ما ينزعه يتيمم الحمد لله وعليها الخفين ما خ ا ف نعم ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله يقول لو انقضت ا ل م د ة هذا تكرر السؤال لو انقضت ا ل م د ة وهو ما زال على طهارته تبطل يبطل المسح اذا انتهت ا ل م د ة بطل المسح لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ا ل م د ة فلا يزاد عليها نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول لون والمسلم بلبسه للجوربين مخالفه اهل البدع فهل يقال ان هذا الفعل من السنه لا وال... لا يلبسهما إ ل ا ل ل ح ا ج ة إ ذ ا احتاج اليهما البسهما إ ذ ا لم يحتاج اليهما لا يلبسهما ل أ ي غرض نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا لبس خفا على خف ثم إذا و كلا ل ك ف ي ن ساكر و صالح للمسح عليه ف إ ن مسح على ا ل أ و ل قبل لبس الفوقان ي ف إ ن ه يبقى المسح على التحتان ي و إ ن كان ما مسح على التحتان ي و ب د أ المسح على الفوقان فيمسح على الفوقان ي فالعبره ب ب د ا ي ة المسح على أ ي ه م ا نعم ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله ما ا ل ط ر ي ق ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل ش ر ع ي ة في المسح على الخفين هل لا بد من ا ل ب د ا ء ة باليمين ثم اليسرى أ م يمسحهما جميعا في وقت واحد في وقت واحد لا باس بذلك لو وضع يديه على رجليه م ب ل و ل ة ب ا ل م ا ثم امرها جميعا لا باس بذلك نعم ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله يقول إ ذ ا كان الخف فيه خرق من ا ل أ س ف ل فهل يعفى عنه ق ا ما الذي يبدو من ا ش ي ء من الرجل من ا ل أ س ف ل أ و من الجانب أ و من ا ل أ ع ل ى ما يجوز المسح عليه نعم ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله إ ذ ا مسح أ و ابتدا المسح وهو مقيم ثم سافر هناك من العلماء من يقول إ ن ه يكمل م د ة مسافر فهل لهذا القول وجه نعم ت غ ل ي ب ا لجانب السفر قال به بعض العلماء لكن المذهب ما سمعتم ان ا ل ع ب ر ة ب ا ل ب د ا ي ة ف إ ذ ا ب د أ المسح و مقيم يمسح مسح مقيم نعم ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله يقول لو لم يجد خفين فلبس شيئا واسعا ثم ربطه لئلا ينفصل عن قدمه فهل له أ ن يمسح عليه لا هذا ما هم ما ملفوس هذا ملفوف هذا يسمى ملفوف يمسح عليه يمسح على الملبوس من خف أ و جورب نعم